ايا من يدعي الفهم الى كم يا اخل وهم تعب الذنب والذم وتخطئ الخطا الجم اما بان لك العيب اما انذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم اما نادبك الموت اما اسمعك الصوت اما تخشى من الفوت فتحتطو في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى الله كأن الموت ما وحتى متجا فيك وإبطاو تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها مضم إذا أسخدت مولا فما تقلق من ذا وإن أخفقت مسعى اكتل الزيت من الهم وإلا حنقش من الأصفل تهتش وإن مر بك النعش تغامنت ولا غم تعاص الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدم لا دمع إذا عايت لا جمع يقي في فرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدهود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قدرا ومن بعد فلابد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قطم فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم ولا تركن إلى الدهر وإلا أنا وإن سر فتلفاك كمن اغتر بأفعال تنفث السم وخفض من تراقيك الموت تلاقيك وسار في تراقيك وما ينكل إنهم وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إند فما أسعد من زم ونفس عن أخ البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث قد أفلح مرم ورش مريشه الحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من اللج اليوم. بذا أصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتراح بآدابي يجب